أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا المجلس الثالث والعشرون في سلسله أخلاق وآداب طالب العلم <تصفيق> وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء الثامن من صفر للعام الثاني والثلاثين بعد الأربع مئة والألف من الهجرة قد وصلنا أو لقد انتهينا في المجلس الثاني والعشرين من ذكرى بعض آداب السلام ونتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن آداب الاستئذان وهي تتعلق تعلقا وثيقا بآداب السلام وهذه الآداب هي من محاسن الأخلاق التي ينبغي على كل طالب علم أن يتأدب بها ويحسن بطالب العلم أن يتحلى بها ومخالفتها يعد من مساوئ الأخلاق ومن خوارم المرؤة وهي آداب سهلة الميصورة وقد يستقلها البعض ولا يعيرها اهتماما في جهة, في جهة التطبيق العملي وهذا يعد مقيصة في صاحبه ويخشى على من يهملها ان يكون ممن يحتقر السنة ان كان تركها صغيرا من شأنها أو لعدم اكترافه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وللا شك هي من محاسن الإسلام بها يرغب الكفار في الدخول في الإسلام لما يروا المسلمين يتعاملون بهذه الاخلاق والاداب فكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما بعثت لاتممم صالح الاخلاق وفي روايه مكارم الاخلاق وسوف نلخص اداب الاستئذان في النقاط التالية أولا السلام قبل السلام قبل الاستئذان والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه بسند صحيح عن كلدة ابن حنبل عن كلدة ابن حنبل أن الصفوان بن أمية دعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتح ف... والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي فجاء كلدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسلم ولم أستأذن فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فقل, فقل السلام عليكم أدخل فهنا علمه صلى الله عليه وسلم أداب أو أدب الاستئذام أن يبدأ بالسلام اولا ثم يستأذن قائلا أدخل واخرج البخاري ايضا في الأدب المفرد وأبو داود في سننه بسند بسند صحيح عن رجل من بني عامر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أأليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية اخرجي فقولي له قل السلام عليكم. ادخل فإنه لم يحسن الاستئذان. فإنه لم يحسن الاستئذان. قال هذا الرجل فسمعتها قبل أن تخرج قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أدخل فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك أدخل وعليك أدخل قال فدخلت فذكر الحديثة شاهد من الحديثين واضح و اخرج ايضا البخاري من ادب المفرد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استاذنا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم يدخل عمر ف... فهذا يدل على ما ذكرنا ايضا و آية الاستئذان التي وردت بصورة النور يقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون تدل على الأدب المشار إليه ومعنى قوله تعالى حتى تستأنث المراد بالاستئناس في الآية كما جاء هذا عن جمهور المفسرين أي الاستئذان الاستئذان بصوت وذلك حتى يعلم أهل البيت دخول المستأذن فأمر سبحانه أو فنهى سبحانه عن دخول البيوت التي ليست ملكا للمستأذن حتى يستأمث أي يستأذن بصوت مسموع وخيل أن يتنحنح ونحو ذلك وقد أخرج ابن جريل في تفسيري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ هذه الآية فيقول في قراءته حتى تستأذنوا وتسلم على أهلها ولكن هذه القراءة ليس عليها العمل، كما قال القرطبي في تفسيره: إن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستأنسو. وصح الإجماع فيها من لد نعم من لد مدة عثمان، أي من لد عهد عثمان، رضي الله لما نسخ المصاحف وأرسلها أو بعثها إلى الأمصار. وصح الإجماع فيها من لدى المدة عثمان فهي التي لا يجوز خلافها وقال البياقي يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته ولم يطلع ابن عباس على ذلك الشاهد أن القراءة التي عليها أهل الأمصار حتى تستأذنوا أما تستأذنوا وإن كانت ثابتة عن ابن عباس ولكنها لا يقرأ بها وإن كان معنى الاستئناس ويدخل فيه معنى الاستئذان وزيادة كما بينا و هل يستدل بالآية على تقضيم الاستئناس الاستئذان بصوت على السلام الجواب لا لأن الواو في الآية لا تقتضي الترتيب، بل إن الواو كما هو المشهور عند أهل اللغة تقتضي التشريك المطلق للترتيب تقتضي مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه لا تقتضي الترتيب بينهما وإنما دل على الترتيب أدلة أخرى وهي التي ذكرناها آنفا من السنة نعم. <تصفيق> الأدب الثاني من أداب الاستئذان أن يقوم المستأذن عن يمين الباب أو شماله ليس مستقبلا للباب بنظره ودل على هذا الحديث الحديث الحديث الذي اخرجه البخاري في الادب المفرد نعم ان حديث عبد الله عبد الله بن بضر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله لم يستقبله جاء يمينا وشمالا فإن أذن له إلا انطرف إلا انطرف ما كان يقف مستقبل الباب بوجهه وإنما كان يقف عن يمين الباب او شماله يؤذي له إلا انطرفه والعلة من هذا الأدب حتى لا يطلع على عورات أو على عورة البيت إذا وقف مستقبل الباب فإذا فتح الباب أو إذا لم يكن على الباب ستر أو إذا كان الباب مفتوحاً فإنه سوف يستقبل بنظره البيت من الداخل وبهذا قد تقع عينه على عورة من عورات البيت والتي من أجلها شرع الاستئذان كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله وأخرج أبو داود هذا الحديث أيضا في سننه وجاء في روايته أن, أن ابن بصر قال ولم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر وذلك ان الدور لم يكن عليه يومئذ سطور آه. نعم <تصفيق> <تصفيق> <coughs> <coughs> <coughs> en well... والأدب الثالث من أجاب الاستئذان أن يسمي نفسه إذا استأذن إذا لم يكن صوته معروفا عند المستأذن عليه الدليل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله في دَيْن كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا أنا كأنه كرهه وضوب البخاري على هذا الحديث في كتاب الاستئذان من الصحيح قال باب إذا قال من ذا فقال أنا وبالتبويب نفسه بوب على الحديث نفسه في الأدب المفرد نعم وجاء في نعم في الاذاب الشرعية لابن مفلح قال المنروزي قال ابو عبد الله اي الامام احمد ما اكثر ما نلقى الناس يدقون الباب فيقولون انا انا ألا يقول, الا يقول انا فلان لما في الصحيحين وذكر حديث جابر. قال كأنه كرهها أي أن يرد ذا أنا أنا ليزول اللبس نعم وليزول, ولي وليزول اللبس يذكر ما يميزه من كنية أو غيرها كقول أم هانئ أم هانئ وقول أبي قتادة أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله ابن أخمد بقى أبي الباب فقيل من هذا قال أبو, عبد قال أبو عبد الله يعني ذكر كنيته لأنه كان معروفا بكنيته فمن كان معروفا بالكنيه واستأذن لا أن يذكر كنيته فقط دون اسمه وأما إذا كانت كنيته غير معروفة فلا تكفي للتعريف به فينبغي عليه إذن أن يذكر اسمه الذي عرف واشتهر به حتى تتحقق الغاية من الاستئذان. نعم. نعم. <تصفيق> نعم ونقل الخافض بن حجر في فتح الباري انه انما كرهها قول أنا لأنه ليس في بيان إلا أن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته. نعم إلا أن كان إلا, إلا إن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلبس بغيره والغالب اللباس. ولعل, قلت ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعرف صوت جابر قال هذا أو كره هذا تشريعا وتعليما لأمته نعم الأدب الرابع من أداب الاستئذان أن يستأذن ثلاثا أن يستأذن ثلاثا نعم ودل على هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه نعم أن عبيد بن عمير روى عن أبي موسى قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فأضرته فأرسل إلي فقال يا عبد الله أي عبد الله ابن قيس لأن لأن أبي موسى عبد الله ابن قيس فقال يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي أي أن تنتظر على بابي فقلت فقال أبو موسى بل أذنت عليك ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وكنا نؤمر بذلك فقال عمر ممن سمعت هذا قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسمعت, هذا أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع لئي لم تاتني على هذا ببينة لأجعل أنك نكالا فخرجت حتى اتيت نفرا من الأنفار جلوسا في المسجد آه. ف... نعم فسأل... فسألتهم فقالوا ويشك في هذا أحد فأخبرتهم ما قال عمر قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام معي أبو سعيد الخدري إلى عمر وفي رواية البخاري في الأدب مفرد أو أبو مسعود آه. على الشك فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى اتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية ثم الثالثة فلم يؤذن له فقال وضينا ما علينا ثم رجع فادركه سعد فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من مره الا وانا اسمع وارد عليك لو وليت اخببت ان تكسر من السلام علي وعلى اهل بيتي فقال فقال أبو موسى والله إن كنت على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أجل ولكن احببت أن استثبت، وهذه الرواية بهذا التمام هي عند البخاري في الأدب المفرد وبنحوها في الصحيحين دون ذكر قصة سعد بن عبادة نعم هذا الحديث نعم يدل دلالة ظاهرة على أنه يشرع للمستأذن أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له إلا رجعه لا يزيد على الثلاثة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الدليل الثاني على هذا الأدب ما أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث آنسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم, سلم عليهم ثلاثا وهنا فيه إشكال في لفظ حديث أنس في قوله إذا سلم سلم ثلاثا اختلف اهل العلم في تأويل هذا اللفظ على عدة أقوال منها ما قاله العيني في عمضة القاري يشبه أن يكون عند الاستئذان أي أن يسلم ثلاثا والوجه فيه أن يقال أنه إذا أتى على قوم فسلم عليهم تسليمة الاستئذان هذه هي الأولى ثم إذا دخل سلم تسليمة التحية هذه الثانية ثم إذا قام من مجلسه للانفراف سلم تسليمه الوداع وهذه الثالثة التأويل الثاني هو الذي جذب به النووي رحمه الله تعالى السلام يسرع تكريره إذا سلم على جمع كثير ولم يسمع بعضهم سلامه الأول وقصد الاستيعاب أن يستوعب الحاضرين جميعا بأن يصل إليهم صوته بالسلام قال الحافظ مقرا لكلام النووي وزاد عليه بقوله كذا لو سلم وظن أنه لم يسمع أي منه السلام حتى ولو كان في جمع قليل ليس كثيرا فتسن الإعادة أي إعادة التسليم له مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على ثلاثة التأويل الثالث ما نقلوا الصيوطي في شرحه على الجامعة الصحيح المسمى بالتوشيح على الجامعة الصحيح عن الإسماعيلي أنه قال يشبه أن يكون ذلك إذا سلم للاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره وأما سلام المروري فالمعروف فيه عدم التكرار يقصد ما ثبت في حديث أبي موسى الذي ذكرناه آنفا من أنه إذا استاذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فاعتبر أن الاستئذان يعني يقترن بالسلام في كل مرة من هذه الثلاث. فيقول في المرة الأولى السلام عليكم أدخل ويسمي نفسه أنا فلان ها فإذا لم يجيبه المستأذن عليه فليكرر هذا مرة ثانية السلام عليكم أدخل أنا فلان الى الثالثة وقد يكون هذا القول هو الاقرب جمعا ما بين الحديثين جمعا ما بين ما بين الحديثين نعم واخرث البخاري في الأدب المفرد ايضا عن أبي العلانية أنه قال أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار فلم يؤذن لي فتنحيت ناحية فقعدت فخرج إلي غلام فقال ادخل فدخلت فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك فسألته عن الأوعية فلم أسأله عن شيء إلا قال حرام إلى آخر الحديث وهذا فيه فيه دلالة واضحة على ما رجحناه من أن, من أن التسليم ثلاثا يعني أن يكون مقرونا بالاستئذان ثلاثا أن يسلم في كل مرة من المرات الثلاث حتى يؤذن له فإن لم يؤذن له فليرجع <تصفيق> الأدب الرابع من أداب الاستئذان وجوب الرجوع بعد الثلاث وهذا للآية والحديث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 لك وإلا فرجع. والآية والحديث جاء بصيغة الأمر والأصل في الأمر الوجوب. وهذا الأدب هذا قلما أن يعمل به. بين عامه المسلمين فضلا عن طلبة العلم. فينبغي علينا ان نتأدل بهذا الادب فيما بيننا كطلبه علم وان ننشره بين المسلمين اه وان نتلمس الفضل المذكور في الايه ويقيل لكم رجعه وفرجعه اذكى لكم اه والله بما تعملون عليم ومن اراد ان يزكي نفسه فليفعل هذا اذا لم يؤذن له في الدخول بعد الثلاثه ولا يلح في الدخول اذا لم يؤذن له ولا يظل واقفا امام الباب واذا قيل له ارجع فلا ينبغي ان يحمل في نفسه غضابة أو أن أو أن يستاء من صنيع صاحب البيت إذا, إذا قال له لا ارجع لأن لأن صاحب البيت معه الآية فلا ينبغي ان يعني نتعدى على الايه نعم آه. الادب الخامس من اداب الاستئذان اذا قيل له اذا قيل له المستاذن انتظر حتى أخرج يعني حتى يخرج صاحب البيت المستأذن عليه أين يقعد يعني أين يقعد المستأذن ورد في هذا نهم الأثر الأثر الأثر الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد نعم محظات نعم أخرج أبو في الأدب المفرد عن معاوية ابن خديج قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك فقعدت قريبا من بابه قال فخرج إلي فدعا بماء فتوبأ ثم مسح على خصيه، فقلت يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، من البول هذا؟ قال من البول أو من غيره. والشاهد منه أن معاوية ابن خديج هذا هو من التابعين التبعين. قال فقعدت قريبا من بابه أي من باب عمر وهذا يفهم منه أنه لم يقعد مستقبل الباب في المواجهة ولم يقف منتظرا أمام الباب مباشرة فالأدب في الانتظار إذا أدن لك صاحب الداري في الانتظار أن تنتظر بعيدا عن الباب لا تستقبل الباب بوجهك ولا بأس أن تكون قريبا منه لكن دون دون استقبال لا. سادسا أو الأدب السادس من أداب الاستئذان القرع على الباب. هل يشرع أن يقرع المستأذن على باب المستأذن عليه؟ والجواب نعم. حيث أخرج البخاري نعم في الأدب المفرد. من أنث بن مالك رضي الله عنه قال إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافير وهذا صححه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة والأحاديث السابقة كلها صححها أو حسنها العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد نعم فلا أحتاج إلى أن أنبه على هذا في كل حديث نعم وأعني طبعا الأحاديث التي ليست في الصحيحين نعم الأحاديث التي ليست في الصحيحين قيل لا ان القرعه بالاضافير ان يطرق باطراف الاصابع طرقا خفيفا بحيث لا يزعج بحيث تادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم هادتا له وذكر الحافظ بن خزر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا فعلم أن العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان عليهم إلا طرقا خفيفا بالأبصار ثم بالأصابة رجاء على الاخوه ان يعني يهتموا بسماع الدرس ولا ينشغلوا من تلك الاسئله الان حتى لا يضيع عليهم فائدته وحتى لا تضيع عليهم فائده الدرس نعم ثانياً، حكم الاستئذان في حوانات السوق الذي يظهر أن حوانات السوق التي تكون مفتوحة لكل من أراد أن يدخل لا يجب لا يجب في دخولها الاستئذان. يدل على هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد أنه قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق آه. لأن الاستئذان شرعة من أجل البصر وهذا المحل أو المكان في السوق يعني تمتد إليه الأنظار والأبطار ولا يعني يخشى من وجود عورة فيه من أجلها يشرح الاستئذان، ولكن إذا اشترط صاحب المحل أو المكان الاستئذان قبل الدخول بأن يعلق يافطه يافط أو يعلق ورقة. على باب المحل انه لا, لا, لا, لا تدخل الا ان تستأذن او بنحو هذا او عليك بطرق الباب قبل الدخول او بنحو هذا من العبارات شو هنا في هذه الحاله يجب الاستئذان ولكن الأصل هو وعدم الاستئذان في المحلات والاماكن التي يرتادها الناس في الاسواق لا. ويدل على على مسرعية هذا أيضا آية النور في قوله تعالى ليس عليكم زناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ذكر أهل العلم عدة أقوال في معنى قوله تعالى بيوتا غير مسكونة منها الاماكن العامة التي يرتادها الناس للطعام كالمطاعم أو للنوم كالفنادق ومنها المدارس والجامعات ودور التعليم ومنها الحوانيت والمحلات إلى آخره وقد ذكر ابن جرير الطبري طائفة من هذه الأقوال في تفسيره ثم قال بعدها وأولى الأقوال في ذلك بالصواب نعم وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عم بقوله ليس عليكم زناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فكل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله غير إذن لأن الإذن إنما يكون نفس المأذون عليه ليؤنث المأذون عليه قبل الدخول اولياء اذن للداخل ان كان له مالكا او كان فيه ساكنا فاما ان كان لا مالك له فيحتاج الى اذنه لدخوله ولا ساكن فيه فيحتاج الداخل الى ايناسه والتفليم عليه لان يهجم على ما لا يحب رؤيته منه فلا معنى لاستئذانه. إلى آخر ما قال ومعنى قوله فيها متاع لكم أي منفعة لكم نعم. أي منفعة لكم نعم ثامنا او نقول يعني ان هذه الاداب التي ذكرناها هي سبعة وهي سبعة آداب انما شرعت للعلة التالية هي العلة من الاستئذان سرعت من أجل البصر كما ثبت نعم كما ثبت في الحديث وفي هذا الأحاديث منها ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات وضوب عليه بقوله باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان واخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاق ففقات عينه ما كان عليك جناح وأخرج البخاري أيضا في الباب نفسه ومسلم من حديث أنف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فاطلع رجل في بيته وفي رواية فاطلع رجل في بيته من خلل آه في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما من كنانته فسدد أي السهم نحو عينيه ليفقأ عينه فأخرج الرجل رأسه آه. وذهب فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينك آه. و... وفي روايه حديث انس التي اوردها كما جاءت في البخاري في كتاب الاستئذان تحت باب الاستئذان من أجل البصر أن رجلا اطلع من بعض حجري النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو في رواية بمشاقص فكأني أنظر إليه نعم يقتل الرجل ليطعنه. آه. أي من أي المشقص هذا؟ وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه في الباب نفسه الاستئذان من أجل البصر ومسلم من حديث سهل بن سعد أنه قال طلع رجل من خزري. نعم من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم ندرى يحق بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعمت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وهذا موضوع الشاهد في الأحاديث السابقة إن مجال الاستئذان من أجل البصر ومن ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع على بيتك دون أن يستأذن أن تضربه بأي شيء في يدك ولو فقأت عينه فلا دية لها وبهذا بوض البخاري في كتاب الديات حيث قال داب من أخذ حقها أو اقتص دون السلطان آه يعني هذا لا يحتاج إلى أن يرفع إلى السلطان أو إلى ولي الأمر بل هذا من حقك أن تدفع عن عرض أهل بيتك لمن أراد أن يتلصف عليهم بغير حق ودون أدب آه في أصابه شيء فلا اسم عليك ولا دية له لكن هذا بلا شك لا يفهم منه أن أن أن بشيء يقتله. لا ولكن ترمي أن ترميه بشيء كما أن ترميه بشيء قد يصيبه فقط. لكن لا يصل إلى حد القتل. يقوله صلى الله عليه وسلم أعلم أنك تنظرني لا تعنت به لا تعنت أي بالمدرا في عينك والمدرا ويقال المدرا قال ابن الأسير في نهاية في نهاية في غريب الحديث شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أثنان المشط وأطول وأطول منه يصرح يصرح به الشعر المتلبد ويستعملهم اللامسطة لهم نعم يعني شيء كالمسط الذي يفرخ به الشعر لكنه يصنع من الحديد أو من الخشب لتفليكي أو تليين الشعر الملبد أو المتلبد نعم فحفظ عورات حفظ عورات أهل البيت مقصود شرعي هام فكيف بمن يسمح لأهل بيته أن يخرجنا في الطرقات حاسري الرؤوس وكاشف الصدور فمثل, فمثل هذا بلا شك قد وقع في اسم عظيم ويخشى عليه أن يكون ديوثا آه الذي يرضى بالفاحشة في أهل بيته نعم أعظم الله أن يقوم من هذا نعم. نذكر اخيرا المسألة التي بوظ عليها البخاري في كتاب الاستئذان من الصحيح قال باب <تصفيق> إذا دعى الرجل فجاء هل هل يستأذن ومعنى هذا التبويب أن أي هل تقوم الدعوة مقام الاستئذان يعني إذا دعيت إلى هذا البيت لوليمة أو لنحوها فهل تعتبر الدعوة بديلة عن الاستئذان فلا يجب عليك الاستئذان حين الدخول كما هي عادة البخاري أورد هذا على سبيل الاستفهام لأنه لم يجزم بالحكم واستدل البخاري أو يعني ذكر البخاري كشاهد في هذا الباب حديث أبي هريرة رجل عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فدعوهم الي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال فأقبلوا فاستأذنوا فأذينا لهم فدخلوا. نعم. وقد أخرج البخاري. في حديث ابن هريره ايضا ولكن في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا أحدكم احدكم فجاء مع الرسول فهو اذنه مع رسول الداعي فهو اذنه واخرج أيضاً من حديث ابن مسعود أو من قول ابن مسعود قال إذا دعي الرجل فقد اذن له ولكن هذا يحتاج إليش إلى ضوابط وأيضا أخرج البخاري الحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه نعم <تصفيق> نعم. ونقل الحافظ في فتح الباري بعض الأقوال التي قيلت في الجمع بين هذه الأحاديث ومنها <تصفيق> أنه يختلف الحكم على حسب اختلاف الحال. إن طال العهد بين الطلب والمجيء، أي بين الدعوة وبين تلبية الدعوة، يحتاج إلى استئناف الاستئذان. وكذا إن لم يطل ولكن كان المستدعى في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة. كأن يغلب على ظني أنه يوجد نساء في هذا المكان و و و ولذلك يعني يجب يجب أن يستأذن لأنه يخشى أن يدخل على أهل البيت والنساء كشفات الرؤوسهن ونعورتهن وإلا لم يحتاج وإلا لم يحتاج إلى التأني في الاستئذان. ومنها إن حضر في صحبة الرسول الذي دعاه أغناه استئذام استئذام الرسول ويكفيه سلام الملاقى وأما إن تأخر عن الرسول وجاء وحده احتاج إلى الاستئذان وهذا قول الطحاوي سؤال محتج الطحاوي عندما جاء في حديث ابي هريره الاول الذي ذكرناه عند البخاري في الصحيح من ان ابي هريره لما امره الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له اهل الصفة قال فاتيتم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم يعني فهم فهم التحوي من هذا أن أبا هريرة لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلنا لم يقل فأقبلوا يعني والأمر فيه نظر أنه قد يقول فأقبلوا ولم يحتاج إلى ذكر نفسه لأنه لا يحتاج إلى أن إلا يحتاج أن يذكر نفسه مرة أخرى، لأن هذا لا ينفي وجوده رضي الله عنه. الشاهد والذي يظهر من خلا يعني نعم أو كخلاصة هذه الأقوال أنه إذا دعى إلى مكان وعلم من عادة صاحب هذا المكان أنه إذا دعاه لا يحتاج إلى أن يستأذن عليه ما دام قد أعطاه الإذن الأول بالدعوة فهنا لا يحتاج إلى الاستئذان. وأما إذا دعى إلى مكان و... وهذا المكان لا يدري أحوال ساكنيه يعني من من وجود نساء او من وجود عوارات مكشوفة وهنا يجب عليه الاستئذان واندعية وبهذا التفصيل على الادلة في هذه المسألة وبهذا نكون وصلنا وبلغنا المنتهى في هذا المجلس وان شاء الله اسأل الله ان يرزقني العون والقوة على إجابة بعض أسئلتكم على قدر ما على قدر ما أستطيع والله هو المستعان علي تكلم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأطوب إليك وإن شاء الله أعود إليكم يعني خلال دقائق معدودة يعني أستريح فيها ثم نجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الله